جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اللهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعن الله ما سمعنا رفع الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين هذا يسأل حفظكم الله عن القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو باقي التحريم القتال في الشهر الحرام باقي القتال في الشهر الحرام باقي و مر معنا بالأمس الآية الكريمة في, في ذلك إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم نعم يقول هل صحيح أن أصل قبلة المسلمين هي الكعبة وإنما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المقدس تأليفا لقلوب أهل الكتاب القول بأن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس إنما كان تأليفا لأهل الكتاب ليس هناك دليل عليه بل كان هذا الاستقبال مضى عليه الصلاة والسلام عليه من أول الأمر مضى عليه من أول الأمر من حين أمر بالصلاة وهو عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس ومضى على ذلك ثلاثة سنوات في مكة قبل أن يهاجر وسنة وعدة أشهر بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم حصل التحول ولما جاء المدينة وراه اليهود رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس كان ذلك يعجبهم كان ذلك يعجبهم ولما حصل التحول بدأوا يلوكون هذا الأمر بألسنتهم كما مر الإشارة إلى ذلك في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجاء الجواب في الآية قل الله المشرق والمغرب، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وليس على المسلم في ذلك إلا الطاعه والامتثال لله سبحانه وتعالى. فالقبلة التي أمر الناس بالصلاة إليها اولا هي بيت المقدس. ثم بعد ذلك تحولت والحكمة من ذلك كما اشار إلى ذلك من أهل العلم ذكرت في القرآن الحكمة من ذلك ذكرت في القرآن في قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فهذا محك وموضع امتحان يتبين به المؤمن الصادق من المرتاب نعم. نعم قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يقول لنعلم ونحن نعرف أن علم الله أزلي قول الله عز وجل في هذه الآية إلا لنعلم المراد بالعلم أي علم هذا الأمر واقعا العلم بهذا الأمر أي واقعا أما علم الله عز وجل بالأمور فهو علم أزلي مثل ما أشار السائل فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني حتى الأمور التي لا, لا, لا تكون يعلم سبحانه وتعالى لو كانت كيف تكون كما يدل لذلك قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن هذا أمر لا يكون لا يردون إلى الحياة الدنيا لكن علم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لو كان كيف يكون فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ومحيط بكل شيء لكن المراد بقوله في هذه الآية وفي نظائرها إلا نعلم أي نعلمه واقعا نعلمه واقعا نعم يقول هل يستقيم القول بأن المسجد النبوي هو أول مسجد حولت فيه القبلة هناك يعني قول أو رواية أن تحول القبلة كان في صلاة الظهر يعني الصلاة الأولى وكان ذلك في بني سلمة وأول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد هي صلاة العصر في هذا المسجد أول صلاة صلاها صلاة العصر وفي رواية إن كانت ثابتة تفيد أن أول صلاة تحولت فيها القبله صلاة الظهر صلاة الظهر أما أول صلاة يعني هذا في صحيح البخاري أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد إلى الكعبه صلاة العصر نعم يقول بعض الناس يستدل بتسميه المسجد بذل القبلتين بأن الصحابة تحولوا في الصلاة هل هذا كلام صحيح ألا ذكرت أن المساجد التي في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلها حصل فيها هذا التحول كلها حصل فيها هذا التحول كان فيها صلاة إلى القبلة الأولى بيت المقدس ثم حصل فيها تحول إلى إلى الكعبة ومن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة خرجوا ويمرون بالمساجد ويخبرونهم ومن جاءه الخبر منهم في أثناء الصلاة تحول في أثناء الصلاة ومن جاءه الخبر بعد الصلاة الصلاة الأخرى بدأ يصليها إلى جهه الكعبة وإن كان هناك فضيلة تتعلق بالتحول فهذا المسجد اولى بها لأن حصل فيه التحول لكن ليس هناك فضيلة معينة تختص بمسجد معين لكون القبلة تحولت فيه من بيت المقدس إلى الكعبة نعم. هذا يقول هل ينتسب اليهود إلى بني إسرائيل من حيث النسب؟ نسبهم هو هذا يعني من حيث النسب هو, هو هذا نسبهم بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب إسرائيل هو يعقوب نعم فنسبة ينتسبون إليه نعم قلوا عليه فهل يجوز أن يقال إسرائيلي في القرآن يعني ذكروا بهذا يعني بني اسرائيل وفي نصوص كثيرة جدا فيظهر أن ما يمنع أن يقال إسرائيلي ويقصد بذلك هذه النسبة أي أنه من بني إسرائيل أنه من بني إسرائيل نعم يقول ما رايكم بهذه الصيغة في دعائي أقول اللهم اغفر لي عدد سنين عمري وعدد أوقات شغلي عن ذكرك وأتوب إليك في كل لحظة عصيتك فيها وأبدلها بتسبيحة وتحميدة فأنت الكريم يا رب العالمين أقول هذا السائل ما قاله أحد السلف في سؤال النظير هذا السؤال قال يا هذا عليك من الدعاء ما يعرف عليك من الدعاء ما يعرف والنبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه صيغ في الاستغفار عديده فلزم غرزه عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان